يطلوا إلى الله وما كان لله فهو يطل إلى شركائهم ساء أما يحكمون وكذلك زين لكتير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليؤدواهم ليؤدواهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون